أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلا يخفى على فضيلتكم ما تمر به أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة من حوادث عظام تعصف بها شرقا وغربا والتي ب ر ز ت في ا ل ح م ل ة الصليبيه ة العاتية التي ت ق و د العاتيه حامية ا ك أمريكا ف فأطلقت لإفساد ر وأم الخبائث وحاضنة دولة اليهود و أيديها الخبائث البلاد ا ل ب د د ف م ر ا ل ب و ت على س ا ك ن ي ا ونسفت المساجد بمصليها وارتكبت من ا ل ف ض ا ئ ع والمخازي ما طارت به وسائل ا ل إ ع ل ا م حتى خلص إ ل ى العذارى في خدورهن وصار أمرا مكشوفا معروفا معلنا تتبجح به ولا تبالي ولا تزال فضائحها وقبائحها تتوالى أمرا معلنا تبالي تزال فضائحها يعينها في ذلك أذنابها من عملاء البلاد من ممن هم من ذلك في جلدتنا تتبجح به ويتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا ويتسمون ب أ س م ا ئ ن ا و أ م ا م هذه الجيوش ا ل ج ر ا ر ة التي تمتلك أ ق و ى ت ر س ا ن ة ع س ك ر ي ة و أ ح د ث ا ل أ ج ه ز ة ا ل ع ص ر ي ة وفي وجه هذا التحالف الذي ضم ا ل أ ح ز ا ب من كل م ل ة ونحله ة العقيدة وقف الشباب الإسلام وأسود التوحيد وصناديد العقيدة ولا يملكون الشباب الإسلام إلا ا إ م ي ن م بربهم وهم حفاه ع ر ا ت فقراء ضعفاء شعث غبر مشتتون مشردون تخطفهم أ ي د ي الكفر وتلاحقهم أ ع ي ن ا ل ع م ا ل ة في كل موطن ومنزل ولكنهم مضوا ب ع ز ي م ة ث ا ب ت ة ويقين راسخ و إ ي م ا ن شامخ يذودون عن حياض الدين بكل ما يملكون و ب أ ق ص ى ما يستطيعون فكانوا سياجا حصينا لأمتهم وترسا منيعا لعقيدتهم تقر ب أ ف ع ا ل ه م أ ع ي ن كل صادق ويغتاظ بها كل مارق منافق فكانوا د ر ة م ت ل ا ل ئ ة في جبين هذا العصر ا ل أ س و د وقمرا منيرا في سمائه الظلماء و ف ت ي ة في رياض الذكر مرتعهم لله ما جمعوا لله ما وهبوا اذا نظرت إ ل ي ه م خلت انهم جاؤوا من الخلد أ و للخلد قد ركبوا هم الذين أ ق ا م العدل عندهم فحيثما حجبوا فالعدل يحتجب هم الذين على ث ي م ا ئ ه م ركضت أ غ ل ى النجوم وشع الموسم الخصب تابى ا ل أ ع ن ة إ ل ا في أ ك ف ه م والخيل إ ل ا إ ذ ا ما فوقها ركبوا فبعد توفيق الله عز وجل وتسديده ل ل آ ر ا ء وتثبيته ل ل أ ف ئ د ه و ا ل أ ق د ا م ب د أ ت ملامح النصر تتجلى لكل مسلم و أ ض ح ت شمس الحق تعلو شيئا فشيئا وجيوش الباطل تتخبط في وحل من النكائب والمصائب التي صبت عليها صبا بفضل الله وعزته وقدرته وغدت وإقرارهم اعترافاتهم بالهزائم وإقرارهم بالانكسار لا يكاد يخلو منها يوم وهم هائمون على وجوههم يبحثون لهم عن مخرج مما هم فيه من ا ل أ ز م ا ت المتتاليات فلله تنكشف مستضعفون في تخافون يتخطفكم الحمد والمنة وإن المرأة ليستشعر بحق قول الله الكريم المنان والغمة لما تنكشف بعد إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس واذكروا بحق أنتم بعد وإن أن إذ فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فالمجاهدون بحمد الله تعالى هنا في أ ف غ ا ن س ت ا ن في انتصارات وفتوحات في متوالية خيرا مما كانوا عليه بكثير وأصبحوا يتقصدون الأعداء من النصارى والمرتدين في عقر مراكزهم بالعمليات الاستشهادية انتصارات متتابعة حالهم مما كانوا وأصبحوا الأعداء النصارى مراكزهم من عقر وقد أضحى والهجومات ا ل م ب ا غ ت ة والاقتحامات ا ل و ا س ع ة والكمائن ا ل م ح ك م ة والقصف المركز والمجاهدون بفضل الله في صبر و م ص ا ب ر ة واجتهاد و م ث ا ب ر ة وهم عازمون على أ ن يكون هذا الشتاء جحيما على الكفره لن ينعموا فيه بهدوء ولا اطمئنان ولا دفء وسيحاولون ب ق ص ا ر جهدهم تحمل شدائد البرد شدائد ليستمروا في عملياتهم حتى لا يتمكن ا ل ك ث ر ة من ترتيب أ و ض ا ع ه م و إ ع ا د ة رص صفوفهم المتهالكه ة ا ل م ت المتهاويه و و ي ة ع ى ا ل ع و أوضاعهم م فإن س الأحسن س ي والتمكين قد أضحى الجميع ي ر وبشائر ر إلى الفتح أضحى ش ت قد ع ه ه بها ذ بشائر أحببنا ش أن نتفف خ ن ا الكريم حفظه الله تعالى ا ر حفظه ع و ورفع قدره و أ ع ل ا ه وذلك لما علمنا من حرصه الشديد على م ع ر ف ة أ خ ب ا ر المجاهدين والاطلاع على أ و ض ا ع ه م والاعتناء بهمومهم ممتسلا بذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مثل الجسد توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو في تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ن س أ ل الله أ ن يبارك فيكم وفي علمكم وعمركم ولكن شيخنا الكريم وفقكم الله ورفع ف ق ك م الله و قدركم لا نخفي عليكم أ ن أ ع ظ م ما يعانيه المجاهدون في ساحات الجهاد هو قلة إن لم نقل انعدام العلماء العاملين الصادقين قلة لم نقل هو إن الذين كان ينبغي أ ن يكونوا جنبا إ ل ى جنب مع أ ب ن ا ئ ه م ينهلون من معينهم و ي أ خ ذ و ن من علمهم ويغترفون من آ د ا ب ه م ويسترشدون بتوجيهاتهم وينضبطون بفتاواهم فالمجاهدون بفضل الله وحده يثقون بلا شك في أمثالكم من الصادعين أمثالكم بالحق موقرون وهم محبون من لجنابكم بلا لكم شك وربما لا تعلمون أ ي ت أ ث ي ر يقع في قلوبهم حينما يبلغهم عنكم عبارات ت أ ي ي د ودعم و م ن ا ص ح ة فكيف إ ذ ا كنتم بجانبهم يرونكم وترونهم ويستمعون ومن وسيط ووالله وأحبابك التوقير والتبجيل لنصائحكم الكريم من والاحترام لتجدن شيخنا بين أبنائك غير في ساحات الجهاد بين أبنائك وأحبابك من التوقير والتبجيل والاحترام ما لتجدن م ر ه به ووالله ثم والله أو تسمع ت ثم ل من الفتح ا ل إ ل ه ي في الفهم والعلم و ا ل ب ص ي ر ة مع ما فتح الله به عليكم أ ض ع ا ف ا مضاعفه ة شيخنا الكريم زاد ا ل ل فضله في وأعلى منزلته في الدارين إن ساحة الجهاد مليئة بالنوازل العظام والمسائل الكبيرة إن ساحة التي يكون أ غير ل مستعجلا ب ه ا غ قابل ل ل ت أ خ ي ر وما أ ح و ج المجاهدين إ ل ى علماء راسخين أ م ث ا ل ك م يوكل إ ل ي ه م أ م ر ه ا و أ ن ت م أ ه ل لذلك ولكل خير فيما إليكم مشاورتكم والرجوع إليكم والاسترشاد بآرائكم فعلى بفتاواكم من وإلا الأحوال لا لنا والاستضاءة نحسب بد أقل ف ي م ا نبتلى به من هذه المسائل زادكم الله ر ف ع ة ونفع بكم وحفظكم و أ غ ا ظ بكم أ ع د ا ء ه أ ع د ا ء الدين إ ن ه سميع عليم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ابنكم الضعيف أبو يحيى الليبي يحيى